لا هو الى ربي العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يتقبل منا العمل وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعل ذلك خالصا للوجه الكريم إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأخباب قبل أن نبدأ بدرسنا نقول غنيئا للمسلمين ما حباهم الله به من نعمة وما تفصل به عليهم من خيرات حيث جعل لهم مواسم للخير وعزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي يستعد المسلمون لاستقباله حيث جعله الله سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا اصحابه في مقدامه اظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيامهم فريضة وقيام ليله تطوعا فيحصل بنا ايها الاحباب أن نستعد لاستقبال هذا الشهر أن نستعد بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله والرجوع إلى تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواف وأن نشكر الله على ما حبان من نعم نعم كثيرة لا تعد ولا تقصى وهي تحتاج منا الى شكر لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد ومن اعظم النعم موضوع درسنا اليوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتت امر الناس وتفرق طريقهم من من رجع عن الاسلام بالكلية يعني مره اسلم ما دام الرسول على قيد الحياة لكن لما مات الرسول قال الرسل او الانبياء لا يموتون فهناك صراعه عقيده ورجع عن الدين وحاد عن الجاده وابتعد عن الطريق السوي هذا فريق وهم كل طور في نجد واليمامة واليمن وهنا وهنا اليمن في الأسود العنسي اليمامة فيها مسيلمة الكذاب أطراف نجد فيها طليحة ابن خويلد الأسدي وهذا وذاك ما أكثرهم دجالون كذابون فريق آخر قال لا نحن على الإسلام لكن الجزية لكن الزكاة نعطيها رسول الله رسول الله مات فإذا كنا نعطيها رسول الله فلا يمكن أن نعطيها لابن أبي قحافة يعني أبو بكر رضي الله عنه فشرح الله صدر أبي بكر لقتالهم وراجعه كثير من الصحابة جاءه يوم من الأيام الأقرع بن حابس وهو شيخ بني تمي وجاءه عيينة ابن حصن وهو كبير بني في زارة قالوا يا عبا بكر مثل ما ترى العرب ارتدوا وبعضهم منع الزكاة فقط لكن نحن لنا مكانة ومنزلة وكلمتنا مسموعة ورأينا مجاب وطلبنا منفذ لكن نريد يسبح ماذا تعطينا لنا الربع لنا النصف لنا الثلث لنا الثلثين أعطينا قدرا ون... ونحن نستطيع أن نقنع الناس بالاستمرار الاستمرار وفي عدم الرجوع وعب... لا ينفع بعض الصحابة قالوا العرب حاطق بنا من كل جهاز ما بقي الا اهل مكة وما بقي الا اهل الطائف ونفر قليل من غيره اما البقية كلهم عادوا كلهم نكسوا ورجعوا وارتدوا الارتداد منهم من يعني رجع عن الإسلام بالكلية ومنهم من قال الزكاة الزكاة ما يمكن إدفعه نحن حق باموالنا يعني قال قائلهم كما سيتينا إن شاء الله نحن حق باموالنا كيف نعطيها ابن أبي قحافة أربعين فيها شهر ومائة وواحد وعشرين فيها شاتين ومئتين وواحدة فيها ثلاث ثم تستقر الفريق في كل مئة شهر وخمس من الابن فيها بن فيها شاة وعشر فيها شاة واحد هذا على ما ين نحن أحق بأموالنا قال فبعد الصحارى رأى الملاقات والملاينة والتفاهم معهم بالتي التي يحصل وقالوا لابي بكر انتظر تريت قليلاً جيش أسامة سبعمائة. راحوا الى اراضي الشاف. انتظر شوية حتى يعودوا يعودون. عادوا كان لنا شيء من نقول. لا. يعني تعطيهم رأية الصريحة. لا. تعاملهم بالشدة. ان المدينة ما في احد ثلاث. سبعمائة. نفذتهم وهم جيش اسامة. راحوا الى الشاف. اما فلاطفهم حتى لعلهم أن ينفعوا، لعلهم أن ينتبهوا، لعلهم أن يعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصواب. حتى عمر رضي الله عنه وهو أقرب الناس إلى أبي بكر كلمه فيها. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال والله لو منعوني. عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لفضل يعني الحبل اللي يرحل به البعير وفي بعض الروايات لو منعوني عناقاً عناق صهرة طبية يعني المعد أو ما دامت إذا ولدت نسمي ما تلده عناق لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر وعالم عمر يقول فشرح الله صدري وعلمت أنه الحق عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وغيرهم من شيوخ القبائل اللي قالوا اجعل لنا جعل يعني مثلا نحن نقنع جماعتنا بالاستمرار في, في عداء الزكاة نقنعهم بأن يؤدوا ما عليهم لكنهم ما... ما الذي لنا ليس لكم حي إلا بحقه ليس لكم شيء إلا بحقه وليس لأي واحد ينفس عن الجادة ويحيد عن الطريق السوي ويبتعد عن من هد رسول الله ليس له إلا الصلاة أعانه الله عز وجل، ورجع الناس وجهز اليوش أعاد الناس إلى دين الله قتل من قتل مرتد واستشهد من استشهد من الصحابة دفاعا عن الدين وذبا عن العقيدة ونصرة للتوحيد ولتحقيق معنى. لا إله إلا الله محمد فجاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه قال له كيف أنت تنهاني تقول لا تعمر على ثمين قال لا تتعمر على ثمين وأنت لا توليت المسلمين كلهم كيف تنهاني وأنت قال لولا لا أني قال خشيته أن تكون فيتنك ثم يكون بعد ذلك ردة حصلت الردة الا ان الله نصر دينه واعلى كلمته وقمع اهل الطغيان سواء كانوا ممن منع الزكاة فقط او ممن نقص على عقبيه ورجع الى مر بنا قبل ايام محاورة مسيلمة كان يشهد ان رسول الله على الحق، لكن قال أنا بعده، أنا أكون بعده، أنا أشهد أن لا إلهي إلى الله، وأنا رسول الله، لكن الأمر لي بعده. أشركني في الأمر مع؟ حصل، وجماعته يعني من باب الحمية ومن باب العصبية الجاهلة لقوا حوله حتى قال قائلهم. كذاب اليمامة خير من صادق مضامة يعرفون ان الرسول عليه الصلاة والسلام صادق وان مسيلمة كذاب لكن على اساس النغة يعني ينتمون اليه وتربطه بهم علاقة نسب قالوا كذاب اليمامة يعنون به مسيلمة خير من صادق مضامة وكان فيما مر بنا يعني يتشبث بشيء من الخزب من الخزب علات والترهات والأكاذيب ويقول هذا ترهات لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنا عاطيناك الكوفر فصل لربك ونفرك إن شانئك هو الأرض قال أنا نزل علي مثل هاته أختها تماما بتمام وماذا نزل عليك؟ كان نزل علي، يا وبر، يا وبر. ليس لك إلا أذناني وصدر، والباقي حقر النص. هذا كلام. هذا، هذه ترهات لا تخرج من عافل. جمع الله الأمة على أبي بكر بعد رسولها، فتلك نعمة عظيمة نشكر الله. ونقرأ الآن ما حصل من أحداث عظيمة في الرب والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا قبل وفاته فأولها أو فسر هذه الرؤيا بأنها ارتداد لبعض قبائل العرب عن الجادة وعن الطريق السنين والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ربينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى قصة الردة أعذر الله منها الردة يقول ردة أو ارتد يعني رجع أمس يقول أسهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن رجع عن هذه المقالة ونكس على عقبيه والمرتد يجب قتاله المرتد يجب قتاله أمرت عن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله أيضا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني بما أهد نعم لا يحل دم مرع مسلم إلا بإحداثهم التيب الزائم والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارك للجماعة يعني المرتد المرتد مستتاب فان تاب وان لا قد انسان ارتد قال الصلاة غير واجبة او قال الصيام غير واجب او قال الحج لا يجب على المستطيع او حرم شيئا علم تحليله من الدين بالضرورة او احل شيئا قولي ما تحريمه من الدين بالضرورة؟ في لو قال الخبز حرام، اللحم ما يجوز الإنسان يأكله حرام، يقول لا هذا لا يجوز، فيستتاب. لو أحل شيئا، لو قال الخمر حلال، فنحن نستتبه، فإن تاب وإلا أكله. نعم. التحدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده وإنذاره وأنها فتن كفطع الليل المظلم ورد أحاديث لأن هناك فتن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الأمة الإسلامية سيكون فيها فتن نعم فالإنسان يدعو الله دائما أيها الأحكام يدعو الله يقول اللهم إن ما كانت الحياة خيرية وتوفي ما كانت الوفاة خيرية وإذا عرضت بعبادك فتنه، فتوفي إليك غير محسوس قد يفتن الإنسان في حياته وقد يفتن الإنسان عند الموت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك فتن ستكون فالإنسان يستعيل بالله منها. نعم وإخباره خاصة عن الردة من ذلك ما في السهيء أنا في سيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا أنا دائم رأيت في يدي سوارين سوارين من ذهب فكرتهما فنفختهما فطارا في يدي فأولا بأنهم من يدعون النبوة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم سوارين من ذهب فكردتهما فنفقتهما فطارا فأولتهم كاذبين يخرجان نعم كاذبين يخرجين يخرج يخرجان نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فقد خرج في اليمن الأسود العمسي وقد خرج في اليمامة مسيل مع الكذة، وقد خرج في اطراف في نجس، ابن خويلد العسدي وغيرهم. نعم. والعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منهم فقد نجا من موت. لان الناس وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيك من هم من يقول لا ما يمكن ما مات الرسول وانما الرسول يبقى مدة ثم يرجع كما رجع موسى حينما غاب عربعين فهذه فتنة نعم فلما جاء ابو بكر وكان عند زوجته بالسن أزال الستارة أو الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي أم الموت فقد ذكها ثم خرج وعذا عمر رضي الله عنه يقول من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات فهذا السفر لا يمكن حتى يقطع ايدي ارجل ايدي وارجل او من المنافقين ولا يمكن ان يموت فقال ابو بكر رضي الله عنه اسمت معصر اسمت معصر فما كان من ابي بكر رضي الله عنه الا ان تكلم فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر وقال رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يقول عمر لما سمعتها فأني سمعتها لأول مرة ويقول فلم تستطع رجلايا أن تحملان فسقط عليها يعني يقول أحسب الكارثة وعيقنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في الأول يقول ما معه نعم ثلاث من نجا منهن فقد نجا من موتي ومن قتل خريفة مصطفر بالحق وطه ومن الدجال ومن الدجال نعم وفي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب وأكثرهم نقول اليوم الأحرار لم يبق إلا أهل مكة وأهل, وأهل الطائف وفطون قليلة من العرب يعني المدينة هي المركز مركز الإسلام ومركز الخليفة. خارج المدينة مكة والطائف وبطون قليلة من العرب. اما البقية فهم على امرهم. فريق ارتدوا بره. يعني فعنهم لم يعهدوا الاسلام ولم يعرفوه. وفريق قالوا لا نحن على ما كنا عليه. لكن الزكاة ما ندفعها. الزكاة نحن وحق باموالنا. هذا وسؤال وهو يتكرر وصاحبته مستعجلة تقول نويت أعمل عمرة لوالدي متوفي لوالدي متوفي. عمرة ونويت من بلدي بذلك. كالأعمال له عمره والأول أم عمرتي؟ نقول إذا جاء الإنسان يعمل عمره واحدة، إن وها له وإن وها لولده أو والده أو قريبه فلم يرد إلا عمرة واحدة. وإذا سافر الإنسان للمدينة وعاد. يأتي معتمرا لا حرج في ذلك وإذا سافر إلى الطائف وعاد يأتي معتمرا لذلك أما تكرار العمرة عمرة في الصباح وعمرة في المساء وعمرة بالليل وعمرة بالنهار فهذا لم يرد وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم والصحابة رضوان الله عليهم جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأقاموا اليوم الرابع من شهر ذي الحجة والخامس والسادس والسابع وفي اليوم الثامن ذهبوا إلى ميناء ولم ينقل عنهم أنهم كرروا العمرة فلذلك ينبغي للإنسان أن يدعو لمن شاء من أبن أو أم من أو زوج أو زوجة أو قريب ويعتمر عمرة واحدة. وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناصر رضي الله عنه نافش أبو بكر الصدي يقول للجماعة يصلون الجماعة يصومون الجماعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهم يعدون شعائر الإسلام فإنما منعوا الزكاة فقط فكيف تقاتلوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا الله إلا الله فهؤلاء يشهدوا الله إلا الله هذه المحاورة بين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبيمار وعنهما جميعا نعم قال عمر لعبيدة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إلَّا إِلَّا الله فان قالوها عثموا مني دماؤهم وأموالهم Ila بحقها. that فإذا قالوها فاذا قالوها يعني قالوا لا إله الا الله محمد رسول الله عثموا مني دماؤهم وأموالهم الا بحقها فقال أبو بكر رضي الله عنه انا اقاتلهم بحقها لان من قال اشهد ان لا اله الا الله لا بد أن يحقق ما تدل عليه ومن قال أشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يحقق ما تدل عليه فأنا قاتلهم بحقها عمر رضي الله عنه يسأل أو يناقش الصديق يقول كيف تقاتلهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرت أن قاتل الناس إلى آخره هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله ويصومون و يحجون ويؤدون شعائر شعائر الإسلام فقال أبو بكر إلا نص الحديث إلا بحقها والزكاة من حقها ولو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا كانوا يؤدون على رسول الله فقال كالك المجد يقول هم رضي الله عنه فشرح الله قدري بها نعم فقال عبو بكر فإن الزكاة من حقها إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها والزكاة من حقها نعم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة لأن الزكاة طرينة للصلاة في كثير من النصوص فالذي يفرق يقول الصلاة ما عندي ماناة. انا طلي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر لكن ها شاك ولا بعير ولا بنت مخاض ولا بنت لبون ولا حقها ولا جذع ما لا صلاة مستعدة صلاة صيام عصور. لكن زكاة فيقول رضي الله عنه من فرق بين الصلاة والزكاة يدي بقيته لك. أن الزكاة غرينة للصلاة في كثير من المقصود. نعم. والله لو من أُولِي عناق كانوا يأتونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم ألاما فيها؟ قال عمر. فما هو إلا أن رأيت الله قد سرع صدره. نعم. قد سرع صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق. قال عمر. والله لرجه إيمان أبي بكر. بإهمال هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة نعم لأن عمر أبو بكر رضي الله عنه حنار الله بصيرته وألهمه الرجل ووفقه إلى الصواق فتبين للأمة أن الرأي معه يعني كان وحده وجملة الصحابة يرون التريج يرون الانتظار على الأقل ننتظر كم يوم لما يأتي اسامة ومعه سبعمائة من الصحابة الا ان ابو بكر رضي الله عنه صنم على ما هو عليه ولما جاء كما قلنا لقرى بن حابس وعيين يا بن حصن قالوا مريد نسبة تعطينا الربع وحننا بنتعهد بجماعتنا نقنعهم لان كلامنا مسموع ورأينا مطاع فقال ولا تمر واحدة ولا حبة واحدة إلا بحقها نعم. وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا كان عبو بكر أمير الشاكرين أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم فهو أمير بمعنى الكلمة من جميع النواحي امير في الشكر امير في الصبر امير في الامام امير في القوة امير في الشجاعة امير في معالجة الامور بالحكمة التي يرضاها الله عز وجل من اول لحظة الى امير في التواضع قال رضي الله عنه ايها الناس قد وليت عليكم اليوم الثاني من البيعة لأن البيعة في المرة الأولى في ثقيفة بني ساعدة والمرة الثانية أمام الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ولست بخيركم ولكني أتقلكم حملا فإن أحسنت فأعينوني وإن أسات فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحكم والضعيف فيكم قوي عندي حتى أردله عن الحكم كذا ابتدع في ولايته رضي الله عنه وأربعة قال أبو بكر الأمل الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم وأمير الصابرين الذين سبروا على جهاد عدوين وهم أهل الردة وذلك أن العرب افترقت في ردتها فقالت فرقة لو كان نبي ما مات فرقة رجعوا مرة يعني من الألف إلى اليعد ما في مجال ليه؟ أنتم عدد تقولوا لا إله إلا الله محمد الرسول قالوا نعم قلنا لكن تبين لنا أن الكلام مصحيح ليه؟ قال لو كان نبي ما مات كيف يموتوا نبي هذه فرقة وهؤلاء العقل ضلال وكفر وفجور نعم. وقال وقالت فرقة انقذت النبوة بموته ولا نطيع عهدا صحيح هو كان نبي لكن انت كل شيء يوم لكن نستمر نعطي اموالنا ابو بكر ثم بعد ذلك يقولون بعد ابو بكر يجينا واحد اسمه بكر ويقول عطوني مثل ما عطيت ابوه لا هذه أفخارهم الآن عندنا مثلا من يطالب ناب الزكاة وهو أبو بكر وبعد أبي بكر سيأتي بكر ويطالب بما كان يأخذه أباه هذا من عنادهم ومن غيهم وضلالهم. نعم. وفي ذلك يقول قائلهم أطانا رسول الله ما كان بيننا وَيَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِأَبِي بَكْرٍ الله عنا رسول الله ما دام موتو لكن الان كيف نطيع ابو بكر ابو بكر رسول ليس له مزيئة نعم ايوريتها ابو بكر, بكر. يعني بعد ابو بكر يدي ولده بكر ويقول انا اريد مثل نعم. فتلك لعمر الله قاسمته